وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الميمين وعلى من سار على نهجهم اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر نور محدثاتها وكل مُهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أيها الإخوة الكرام ربي ربك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك إن كانت عيني لا تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا من بتلذهر عطرة الشذا هذا الشذا الفواح بعض شذاك يا مجري الأنهار عاذبة الندا يا مجري الأنهار عاذبة الندا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي ما الذي بالله جل جلاله أغراك والصلاة والسلام على الحبيب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياءً من العذراء في خدرها القائل صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياة اليهودية لها دينها وخلقها والنصرانية لها خلقها ورهبانيتها وأما الإسلام فقد خصه الله تبارك وتعالى بأسما خلق ألا وهو الحياء الحياء خلق الإسلام كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله تبارك وتعالى في عليائه قد رضي لكم أيها الكرام هذا الإسلام دين وجعل شعار هذا الدين ورمزه وخلقه الحياء سبحانه وتعالى وما ذاك إلا لأنه صفة من صفاته واسم من أسمائه تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في عليائه وقال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لذلك يقول الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فالدين وأيها الإخوة الكرام قائم على فعل عفعل ما تشاء إذا كان من فعل الحياء واترك ذلك إذا كان الحياء يمنعك إذا كان الفعل مما يُستحيى منه والاعتقاد الصحيح لا يجبُّ إلا إلى حياءٍ صحيح وهل الدين إلا فعل وترك واعتقادٌ أيها الإخوة الكرام لذلك كان الحياء شعار لهذا الدين، لذلك كان الإسلام قائماً على الحياء. نعم، إن خلق الإسلام الحياء، فما هو الحياء أيها الأخوة الكرام؟ إن الحياء يعرفه لنا الجنيد رحمه الله يقول: الحياء خلق يبعث يبعث على على اجتناب القبيح. قال هو خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح وعدم التفريط في في حق صاحب الحق وعدم التفريط في حق صاحب الحق وقال آخر الحياء هو الخلق الذي يمنعك عما يضرك فقلت وكذلك هو الخلق الذي يامرك بما ينفعك وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين إن الإيمان والحياء قرنا جميعا أو قال قرنا جميعا فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان وإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء فالحياء أيها الإخوة الكرام خلق يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه المؤمنون لأنها فطرة الإسلام لأنها الفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البيهقي رحمه الله إن الله يحب الحيية العفيف المتعفف وقال صلى الله عليه وسلم شج عبد القيس عندما جاءت الوفود بعد حنين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت لفود مسرعة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعين نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحى أشج عبد القيس جانبا ولست أدري أيها الأخوة الكرام ما الذي صبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا عجب إن كانت النتيجة سترفع هذا الرجل فلا عجب من ذلك تنحى أشج عبد القيس جانبا فأصلح حاله بعد أن كان جاء شعثا أغبر من بعيد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لهذا الرجل يقول صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله قال يا رسول الله خصلتين تخلقت بهما أم جبالني الله عليهما قال بل جبلك الله عليهما قال ما هما يا رسول الله في رواية الإمام أحمد قال الحلم والحياء وفي رواية الإمام مسلم قال الحلم والأناه قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله تبارك وتعالى فإذا أكرمك الله تبارك وتعالى بالحياء فعلم أنه من الله تبارك وتعالى دليل محبة بإذن الله رب العالمين وقال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون شعبة أعلىها لا إله إلا الله وأدنىها إماطه الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير فقال صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير وقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياة يقول له إنك لا تستحي يعني لا يصلح الدنيا تحتاج إلى رجل إلى رجل ذكي إلى رجل جريء إلى رجل كذا وكذا المتطلبات الحياة فقال إنك لا تستحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان ولأن الحياء أيها الإخوة الكرام خلق عظيم فكان من الأولى أن يتصف به سيد الأنبياء وإمام الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم فعن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف به أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها إن الحياء صفة جبلة في البنت والمرأة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس أشد حياً من الرجال، وإنما أشد حياً أشد حياً من العذراء في خدرها، وكنا وكان إذا رأى ما يكرهه عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم من احمرار وجهه وإعراضه صلى الله عليه وسلم. وأنظر إليه صلى الله عليه وسلم في أدبه مع الله في حيائه مع من الله تبارك وتعالى عندما كان يصلي وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالصلاة إلى بيت المقدس فإذا به يريد يريد أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي إلى الكعبة لكن حياهه صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يسأل الله تبارك وتعالى فإذا به يقلب نظره في السماء، يقلب وجهه في السماء يريد أن يسأل، لكن الحياة يمنعه. فإذا فإذا بالله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات الذي يعلم ما توسوس به الصدور وما تحدث به الأنفس، والذيه الذي هو عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يجيبه صلى الله عليه وسلم. يجيبه ولم يتلفظ بكلمة صلى الله عليه وسلم. في ذلك تقول عائشة رضي الله عنها في حديث آخر تعجب من حب الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له يا رسول الله ما أرى ربك ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. أيها عظمة هذه أيها الإخوة الكرام يحقق الأمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يتلفظ بكلمة وكذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم مرة في بيته جالسا كاشفا عن فخذه فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله ثم دخل عمر رضي الله عنه فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على حاله ثم دخل عثمان الحي رضي الله عنه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويصلح حاله ويستر فقدَهُ صلى الله عليه وسلم تعجب عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت على حالك فما بالك عندما دخل عثمان وأصلحت حالك قال يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة ألا يوجد فينا أيها الإخوة الكرام ألا نطمح لهذا لم يكن نبيا ولا رسولا عثمان عليه رضوان الله ألا يكون فينا إنسان يبلغ به الحياء أن تستحي منه الملائكة إذا عظم الله سبحانه وتعالى إذا استحيا من الله تبارك وتعالى حق الحياة إذا لم يعص الله تبارك وتعالى وأعظت الذي حق حقه فلعله أن يبلغ تلك المنزلة التي بلغها عثمان رضي الله عنه وأرضاه واسمعوا أيها الإخوة الكرام إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد كان هذا دابهم. وهذا خلقهم لأنه خلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. انظروا إليهم كيف كانوا يفقهون الحياء مع الله تبارك وتعالى. هذا أيوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في بلائه ويضرب ويضرب البلاء ببلائه مثلا عليه عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد به البلاء بعد سنوات طويلة فإذا به يرفع يديه إلى السماء يقول لم يقل يا رب إني مريض ولم يقل يا رب إني قد بلغ بي, البلاء وقد بلغ بي البلاء وإني لا أستطيع وإني وإني بل دع الله تبارك وتعالى بدعاء ربما ما مر على البشرية مثل هذا الدعاء قال ربي إني مسني الضر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لم يقل لم يقول قد أهلكني البلاء ولم يقل قد أقعدني البلاء ولم يقل أتعبني البلاء وإنما مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكانت النتيجة أن قال الله تبارك وتعالى له فكشفنا ما به من ضرٍّ وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يبتلى الأنبياء أيها الأخوة الكرام عليهم الصلاة والسلام ليكونوا لكم عبراً لكم عبرةً أيها العابدون وذكرى للعابدين. وهذا عليه الصلاة والسلام في بلائه العظيم. في ظلمة داخل ظل داخل ظلمة وداخل ظلمة لم يقل يا رب أخرجني وإنما نادى الله تبارك وتعالى من باطن الظلمات وجوف الظلمات وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا كذلك أيها الأخوة الكرام عندما طال به العمر وخاف أن لا يكون له ولد فدع الله تبارك وتعالى داعيا ربه تبارك وتعالى مستأنسا بصفاته وأسمائه فقال سبحانه وتعالى وزكريا إبن آد ربه ربي لا تدرني فردا وأن تخير الوارثين لما تذكر أن الله خير الوارثين وأن الولد لن يرث الوالد وإنما يرثه فقط في الدنيا تذكر أن الله الذي يرث, ال... يرث الأرض ومن عليها قال وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وهذا عمر بن العاص رضي الله عنه أيها الإخوة الكرام يقول له ولد عبد الله يقول له يا أبت صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك رأيته أكثر مني عمرو بن العاص داهيه العرب عليه رضوان الله فارس من فرسان العرب على مر التاريخ صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني يا بني ما استطعت أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياءً منه إذا كان هذا القوي الجريء يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء فكيف الصحابة الآخرون وعائشة رضي الله عنها لم يبلغ بها الحال أنها فقط تستحي من الأحياء وإنما تستحي من الأموات عليها رضوان الله كانت تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها فتتخفف قليلا من ثيابها لأنه بيتها ثم تزور أباها رضي الله عنه أبا بكر ثم تتخفف من ثيابها لأنه أبوها فلما دفن عمر رضي الله عنه في حجرتها كانت إذا زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر تحتجب كأنها في الطريق قالت أفلا أستحيي منه حياً أفلا أستحيي منه ميتاً رضي الله عنه وأرضاه والعجيب وأيها الإخوة الكرام وكلكم كل منزار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، كل منزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قد بلغ به الشعور والشوق هذا، والأدب قد بلغ به هذا المبلغ. إن العجيب عندما ننظر إلى الواقفين أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الناس مطلقين حياة الرسول الله. صلى الله عليه وسلم كأنه حي يخاطبهم ويخاطبونه يطرقون رؤوسهم إلى الأرض حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت في قبره فكيف لو كان أمامنا أيها الإخوة الكرام كان ذلك أيها الإخوة الكرام الحياء من البشر فكيف الحياء من خالق البشر؟ فكيف الحياة من خالق البشر ورب البشر سبحانه وتعالى إن, إن الذي خلق الحياة وجعل الأنبياء وميز به الصالحين والأتقياء والأخوة الكرام وجعل هذا شعارا للمؤمنين لمن حقه أن تكون أن يكون هذا سما من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى فإن أسمائه وصفاته كلها حسنا، كلها حسنا لله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حي سثير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم. يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أي يردهما صفرًا خائبتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فسبحان من أمر بالدعاء ويستحيه وسبحان من أمر بالستر ويستحيه بل سبحان بل سبحان من يعصيه عبده ويستحيه كما قال يحيى بن معاذ رضي الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم فيما ما يروى عنه إن الله إن الله يستحي أن يعد ذا شيبة شابت في الإسلام فحياء الله من عبده حياة لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياة كرم وبر وجود وجلال كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب ظهور آثار اسمائه وصفاته في عباده، فإنه سبحانه وتعالى حي كريم يحب الحياة، ستير يحب الستراء، كريم يحب الكرماء، فأحب خلته إليه. الذي يتصف بصفات الله تبارك وتعالى التي يحبها أقول قول هذا وأستغفر الله لكم ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم وقتف أثرهم بإحسان إلى يوم الدين إذا كان هذا الحياء من الله والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء من البشر، فكيف الحياء من الله حق الحق الحياء، فكيف الحياء من الله حق الحياء؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة مخاطبا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيهم ابن مسعود رضي الله عن يقول صلى الله عليه وسلم ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قلنا إنا لنستحي يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذاك إنما الحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ العقل وما وعى والقلب وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة يقول يحيى بن معاذ رحمه الله من استحيا من الله مطيع استحيا الله تبارك وتعالى منه عاصيا وعن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أوجعت عينه رضي الله عنه فاشتكى منها حتى ذهبت وذهب بصرها فقيل له ألا تدعو الله لعينك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن دعاؤه مستجاب فمن يا إخوة فمن حكيم الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ألا تدعو الله لعينك قال لم أفرغ بعد من دعائه لذنوبي أفادعوه لعيني وهكذا كانوا يأخذون بالعزائم رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الفضيل رضي الله عنه سمع عشية عرف يأخذ بالإحيته قابضا عليها يقول وسوأتاه منك وإن عفرت وسواتاه مِنْكَ وين عفوت وعن القمه ابن مرتضى انه قال كان الاسود بن يزيد النخعي رحمه الله عليه سيد من سادات التابعين يجتهد في العباده حتى يخضر ويصفر فلما احتضر بك له هذا الجزع قال والله من الله لهم من الحياة منه، لهم من الحياة منه، مما صنعت منه، مما صنعت إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الآخر الذنب الصغير فيعفو عنه، فما فلا يزال مستحياً منه. وعن بلهذي لرحمه الله أنه قال: أدركنا أخواً، أدركنا أخواً مع أدركنا أقواما وإن أحدهم لا يستحي من الله في سواد الليل. يقول سفيان الثوري رحمه الله يعني من التكشف وقال الجراح بن عبد الله الحكمي رحمه الله وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياً من الله أربعين سنة. تركت الحيا تركت الذنوب حياً من الله أربعين سنة. ثم أدركني الوح ثم أدركني الورع. وقال بعضهم رأيت المعاصين دالة. رأت المعاصين ذالة، فتركتها مرؤة، فاستحال الديانة. وعن معاوية بن أوس السكسكي رحمه الله قال: رأيت هشام بن عمار رحمه الله إذا مشى أطرق إلى الأرض لا يرفع رأسه إلى السماء حياً من الله. وقال عمر رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: من استح يختفى، ومن اختفى تقع، ومن التقع وطيف. واسمعوا أيها الأخوة الكرام إلى هذا الأثر الجميل العجيب عن الربيع بن فوتيم رحمه الله فيما ما عنه رحمه الله تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه الربيع إذا ذكر الوراع ذكر الربيع وإذا ذكرت الخشة من الله ذكر الربيع وإذا ذكر الزهد والحياة وذكر الربيع كان الربيع من شدة حيائه ومن شدة غضه لبصره يظنه الناس أنه أعمى وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود رضي الله عنه إلى شيخه عشرين سنة عشرين سنة فكلما فتحت له الجارية تقول لابن مسعود جاء صاحبك الأعمى لأنها لم تر عينيه يوما من الأيام. قالت صديقك الأعمى قد جاء، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يضحك من طولها، وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه، فتراه مطرقا بصره مطلقا رأسه غض بصره، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول، وكان ابن مسعود رضي الله عنه كلما رآه يقول. وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب وبشر المخبتين ويقول له كلمة أيها الإخوة الكرام لا أدري أتوزن بالدنيا أم توزن بالسماوات أم بماذا توزن كل إنسان فينا يتمنى هذه الكلمة العظيمة ويسعى لها ويسأل الله تبارك وتعالى في سجوده أن يرزقه الله تبارك وتعالى هذه النعمة التي كانت للربيع يقول له ابن, يقول له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك أما والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك فهل يا إخوتي؟ فهل يكون منا من يبلغ به الحياء أن يقال له لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبك الله مرزقنا الحياة الله مرزقنا الحياة من الناس الله مرزقنا الحياء من الصالحين اللهم مرزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا أعلى منازل الحياء اللهم بلغنا أعلى منازل الحياة اللهم بلغنا أعلى منازل الحياء يا حي يا ستير الله اللهم اجعلنا نتصف بصفاتك من الحياء والستر يا رب العالمين اللهم إننا نحبك ونحب أسماءك اللهم صفن بسمك وصفاتك يا أرحم الراحمين ووفقنا أن نكون أهل لذلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحومات وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا لنا شقيا ولا محروم ولا فقير ولا معبوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأجدادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ومعلمينا ولكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقا والعفاف والغناء اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم يا مقلب القلوب والأوصار قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغناء ونسألك نعيم لا ينفد وقرّه عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضللة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم القاك وأنت راضٍ عنا فتستحي من عذابنا يا رب العالمين فتستحي من عذابنا يا أرحم الراحمين يا حي يا ستير يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم صل عبادك المجاهدين الموحدين في سوريا ومصر وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان اللهم صل عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بالجبارين المفترين الله في كل مكان، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل هلاكهم، اللهم عجل شفاء صدور المؤمنين بهلاك الظالمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.